119. وتحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين 110. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 111.